الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى مع الدرس الأخير قبل رمضان ونواصل أو نتم الدروس بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وكلا وكلتا مع ضميرك المثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركب وكلا وكله بعد أن ذكر لنا احكام المثنى وجمع المذكر السالم فقال والمثنى كالزيدان فيرفع بالالف أو وجمع او جمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء رأينا في الدرس السابق هذا أن المثنى رفعه يكون ألفا ونصبه وجره يكون ياءا وجمع المذكر السالم رفعه يكون واوا ونصبه وجره يكون ياءا ورأينا الأمثلة على, على ذلك قال وكلا وكلتا هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان إعراب الملحق بما مضى أعني الملحق بالمثنى والملحق بجمع المذكر السالم أما الملحق بالمثنى فهو أربع كلمات كلا وكلتا واثنان واثنتان كلا وكلتا واثنان واثنتان بدا بكلا وكلتا لان اعرابهما اعراب المثنى يكون بشرط اما اثنان واثنتان في يكون اعراب المثنى أو بكاء اعراب المثنى مطلقا بدون بدون شرط اذا عنوان درس اليوم هو الملحق أو احكام الملحق بالمثنى ما معنى الملحق بالمثنى الملحق اسم مفعول من الحق من الحق والإلحاق هو الوصل فأعطى حكم هذه الكلمات حكم المثنى مع أنها ليست مثنى فلو كانت من المثنى لدخلت فيه ولم استثنية لكن لها أحكام المثنى وليست مثنى أولا أو ينطبق عليها تعريف المثنى فألحقت به هي ليست منه لكنها ملحقة به متصلة به تأخذ بعض أحكامه تأخذ بعض أحكامه مفهوم وهذا أمر معروف في الملحقات فهناك إدارات كبيرة وهناك ملحقات بهذه الادارات. هذه الملحقات لها بعض أحكام الإدارات لكن ليست كالإدارة الكبيرة فهناك بعض الوثائق لا يمكن أن تستخرجها من من الملحق أما الاداره المل... ال... الإدارة الكبيرة فتستخرج منها جميع الوثائق واضح الان إذا هذه الكلمات الأربع وهي كلا وكلتا وثناني واثنتان تعرب اعراب المثنى بشروط سي... ستأتي أو بتفصيل سياتي لكنها لو طبقنا عليها تعريف المثنى فإنه لا ينطبق فليست مثنى واضح لكن ينطبق عليها حكم المثنى كما سيأتي إن شاء الله كلا وكلتا كلا وكلتا قال وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى مع الضمير ده هو القيد والشرط اذا كلا وكلتا كلا وكلتا تعربان إعرابا المثنى بشرط ان يتصل بهما الضمير هذا منطوق الشرطي مفهومه اذا لم يتصل اذا اتصل تعرب على مثنى اذا لم يتصل الضمير واضح اذا جئت اكرمتك اذا لم تأتي لا اكرمك واضح اذا So يتصل بهما الضمير، get لم يتصل بهما الضمير لا تعرب them. المثنى. واضح get to الضمير And هو the يعني هو ضد He الظاهر، يعني لا يكون he كلا وكلتا the name لا the man. So he doesn't get to them. Because each and every one is a مضاف إليه سواء كان ضميرا أم اسما ظاهرا واضح لا إذا كنا وكنت يعني لا يمكن أن تجد كلا وانتهى الكلام واضح لا بد من مضاف إليه كلا الرجلين مثلا مفهوم كلاهما ها مضاف إليه كلا توقفنا لا لم نتوقف أضفنا الضمير كلا توقفنا لا لم نتوقف أضفنا الرجلين كلتا كلتا الجنتين لم نتوقف كلتا الجنتين لم نقل كلتا وسكتنا إذن كلا وكلتا لا بد من مضاف إليه لهما لا بد أن يأتي بعدهما اسم إما أن يكون ضامير وإما أن يكون ظاهر هذا مفهوم واضح طيب بما أن كلا وكلتا منازمتان للإضافة فلا بد ان ياتي بعدهما مضاف اليه هذا المضاف اليه اما ان يكون ضميرا كهنا كلاهما او يكون اسما ظاهرا كهنا هذا اسم ظاهر الجنة الجنتين الرجلين المرأتين واضح الان اما هذا ضمير هما هذه ضمير هما هو واضح الان الى اخره مفهوم ضمير تدل على المثنى واضح جميل الان عرفنا ان كذا وكلتا لا بد لهما من مضاف اليه هناك كلمات كثيره ملازمه للاضافه كإذا اذا شرطيه ملازمه للاضافه إذا لا يمكن إستوقف لا بد لها من من مضاض إليه المضاض إليه هو الجملة دائم إذا جاء أنا الله و الفتح جاء أنا صلوا الفتح وإلى آخره هي في محل جر مضاض إليه مفهوم دائما إذا منازل إضاء إذا شرطية اذا تعرب كلا وكلتا اعرابا مثنى ما هو اعراب المثنى اعراب المثنى ما هو اعراب المثنى ام المثنى عندك عندك المثنى لابد من المثنى اعراب المثنى الرفع بالالف بالالف بالياء هذه صعبه ا الاعراب المثنى اعراب المثنى يكون رفعه الفا هذا ادق يكون رفعه الفا ونصبه وجره ياء اذا كلا وكلتا اذا اضيفت الى الضمير فيكون رفعهما الفا ونصبهما يان وجرهما ياء واضح الان هذا الشر ما الامثله لن يعطينا امثله على ما هي الايه كلتا هات كلتا الجنتين أتت أوكولها م محمد أعرف كلتا لا تسألني لا تسألني ورفعه الالف الجنتين الجنتين يا ويحك لو اجاب الغلام تفضل نانا كلا صحيح كلتا مبتدا مرفوع رفعه شكرا الجنتين شكرا لا بد ان تدري لا تقول كما قال هنا نكته كنا ندرس في الثانوي ولا نعرف الفرنسية وكانت ممنوعة في ذلك الوقت وأستاذ الفرنسيه سال أحد الطلاب تلاميذ كذا كذا أجاب سأل زميله هو لا يعرف فقال موسى. والله. <تصفيق> <مرضى تصفيق> ولو كان خاطئا مرح <تصفيق> هذا مثله هذا مثل الجواب مثله زيد لا لا حسين ولا حسين لا آه. كلتا مبتدا مشكلة فين أين المشكل أعينه لا بد التعاون على البر والتقوى أزيل المشكلة عن أخيكم م? ولا يوسف ولا نعم قلت لكم ولا يوسف لها وارك الله فيك كلتا مبتدع مرفوع ورفعه الضمة وليست الألف يا محمد لما لأنه ليس مضافا إلى الضمير أين الضمير؟ لكن ضمير نريد الضمير حتى تعرب كلتا إعراب المثنى لابد أن تكون مضافة إلى ضمير يعني بعدها ضمير بعدها هما فاضح هما اوكما كلتاكما كلتاهما لا بد من الضمير بعد كلا او كلتا اذا وجدت بعد كلا او كلتا اسما ظاهرا فليست تعرب اعراب المثنى لماذا قال مصنف قال وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى اي تعرب اعراب المثنى مفهوم يا حسين طيب كلتا مبتدا مرفوع اذا هنا سؤال اذا لم تعرب كلا وكلتا اعراب المثنى فاي اعراب تعرب الجواب تعرب اعراب الاسم المقصور تعرب بحركات مقدره على الالف لان اخرها الف كلا كلتا فتقول كلتا مبتدا مرفوع ورفعه ضمه اين هي مقدره على ماذا على الالف منع من ظهورها التعذر لانه يتعذر علينا ان ننطق بالضمه فوق الالف وهو مضاف دائما الجنتين مضاف اليه يا ابراهيم جره الياء لانه مثنى احسنت اين الخبر فتحي خبر يعني ما هو الخبر الذي جاء كلتا الجنتين أتت أكلها ما هو الخبر الذي استفدته أحسنتا أتت أكلها هو المفيد هو الفائدة كلتا الجنتين يعني جنة الرجلين جنتها الرجلين معروفة حديث عنها سبع الذي غير معروف أو الخبر الذي جاء هو ان هذه الجنة وهذه جنة آتت أكلها جاءت بثمارها كلتا الجنتين آتت أكلها نعم إذن هذا الخبر نقول آتت فعل ماض مبني على نوردين من هو الذي ماذا قلت حط الرحال حط الرحال آتت الضم اتت على الضم هم، هذا ماضي مضارع امر هذا ماضي طيب الماضي يبنى على الضم اذا اتصلت تاء وآخر واخر الماضي افتحنه مطلقا وضم ان بواوي جمع الحقاء يضمن في حالة واحدة فقط، وهي إبراهيم. ولا إبراهيم لها. أعربي يا إبراهيم. آتت. ها؟ أحسن تاء. أدركت نفسك. آتت في الماضي مبني على. ايه واسم والتاء للتانيث مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب ايه واين الفاعل مستتر نعم اكلها ماذا اتت الجنتين ماذا اتت اكله اذا ما هو اكلها احسد صعيبه صعبه سهله اكلها مفعول به وهو مضاف لها مضاف اليه مثال ثاني مثال يحقق فيه الاعراب هذا مثال لا يحقق فيه الاعراب المثال الذي يحقق فيه الاعراب من يعرف اه من يعطينا مثالا السلام عليكم جاء الرجلان كلاهما جاء الرجلان كلاهما أليس عندكم أبيات وشعر ما حضرتش الدرس لم تحضر الدروس الدرس ماذا وجدت تجد لو بحت أنا وجدت خاصة الآن والحاسوب والأمور سهلة جدا تدخل الدوام من الشعرية ووكتب إذن جاء الرجلان كلا هما آه من يعلم؟ أحمد ألا تعلم أحمد مم. جاء في الماض مبني على الفتح فاعل الرجلان فاعل هما رجلان وفاعل واحد ها فاعلان او فاعل فاعل <تصفيق> ها زلت قدمك فاعل فاعل مصطلح فاعل هذا المصطلح فاعل الذي ياتي بعد الفعل سواء كان مفردا ام جمعا معليش احذر من الهفوات لكل فارس كبوة رجلان فاعل مرفوع ورفعه الالف لأنه مثنى والنون الاسم مفرد كلاهما مضى معناه قريب في الدرس في الأجرمية في آخر الأجرمية زيد إسلام توكيد أجمعوا على أنه توكيد لا نخالف الإجماع <تصفيق> <تصفيق> نعم توكيد معنوي كلاهما توكيد لمن؟ لرجلان واضح والتوكيد يأخذ حكم لانه تابع حكم متبوعه حكم متبوعه والمتبوع مرفوع إذن فالتابع يكون مرفوعا إذن توكيد مرفوع ورفعه الالف او الضمه المقدره الف لانه لماذا احسنت ما كلاهما توكيد مرفوع رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى واضح وهو واين المضاف اليه هما مضاف اليه هذا في الرفع هذا في الرفع في النصب والجر في النصب والجر بسرعه مثال امثله ها لا أدري أنا لا أسمع وأنت لا ترفع مررت بالرجلين كليهما غيروا دعونا من الرجلين مررت بالشجرتين ليس ليس شرطا مررت بالقريتين مررت بالقريتين كليهما مررته ضيوف تعرف وأنت تعرف حاول مررته ق رفع مم. حرف ب ده نقول ب تقول الباء عليتي سنضم يعني ضرر بماذا احسنت علامه جريين يا هذه ايه والنون سيأتيك نبأها بعد حين كليهما أحسنت ايه وجره لا تقول يأسكنا لا داعي قل لليا وهم مضاف وهم مضاف مضاف لماذا جر بالياء ولم يجر بكسره مقدره لا لا لماذا كان جره بالياء وليس جره بالكسره كلاهما ليس مثنى ملحق بالمثنى كلا وكلتا لا يعرب اعراب مثنى الا اذا اتصلا بالضمير هذا الضمير اذا وجدت بعد كلا وكلتا اسما ظاهرا فلا تعرب اعراب المثنى مفهوم تقول جاء كلا الرجلين رايت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين لماذا لان بعدهما اسم ظاهر وتقول جاء كلاهما ورات كليهما ومررت بكليهما لان بعدهما ضمير نواضح؟ إذن مررت فعل وفاعل والتاء هي الفاعل الباء حرف جر قريتين مجرور بالباء وجره الياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كلي توكيد المعنوي مجرور وجره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه النصر رأيته المرأتين كلي هما كلتاهما رايت المرأتين كلتيهما هنا كذلك يجوز أن نقول كلتي هما ده نعم قال ايه ليس مؤنث حقيقي هذا كيلا the one متى the كيلا So, when is the Arab Arab لم Muslim? If الضمير ما هو الحكم؟ it's the other one. If you don't do it, what is the rule? The Arab name كلا وكلتا اذا اضيفتا الى الضمير ما هو الحكم تنصب بالالف ترفع بالألف. بالالف وتنصب وتجر بالياء اذا لم تضف كلا وكلتا الى الضمير ما هو الحكم تعراب اعراب القصر احمد ما هو اعراب القصر عارف. لا يدري اعراب القصر علمه اياه بعد الدرس اعراب القصر ما هو؟ البناء محمد إعراب؟ ما هو الحكم بالضبط؟ الحكم عطوي كيف حركه مقدره لا يظهر هذا غير هذا جواب غير ظاهر المقصود ماذا نقول عنه يعرب يقدر فيه كذا كذا كذا او جميع او ماذا هو هو تقديري لكن ماذا نقول لا نقول قد الحركات نقول يقدر فيه جميع الاعراب المقصور يقدر فيه جميع الاعراب هذا الحكم الاول الحكم الثاني ما المانع من ظهور الاعراب التعذر إذن يقدر في الاسم المقصور واضح يقدر فيه الرفع والنصب والجر لأن الجزم لا يخصه والمانع من ظهور الرفع والنصب والجر هو التعذر فاذا جاءك مصطفى وهو مقصوب وتقول فاعل مرفوع أو مفعول به أو لا أدري مرفوع ورفعه ضم مقدرة منصوب ونصبه فتح مقدرة مجرور وجره كسر مقدره التقدير لابد له من تعليل تقول والمانع من ظهورها التعذر هذا المقصود. هذا لا. يبقى. هذا مضى معنا كثيرا في الدروس الاولى يعني أطلنا فيها الكلام من أجل ضبطه وحفظه وإتقانه والعمل به لكن كثيرا منكم لا يعمل بعلمه لهذا عن نسان يحفظ هذه القواعد أدنى شيء يراجعها يراجعها ويبحث في القران في الشعر في كذا في كذا حتى وانت تقرا القران قال هذه مقصور هذا منقوص هذا واضح يظهر لك تتعلم أما أن تحفظ وتكتب وتمضي وتذهب الاوراق ولا أدري أو لا تكتب أو لا تسمع أو لا كذا فهذا هذا ليس بحسن هذا فعل مذموم لا بد من الضبط والاتقان لا بد من المراجعه لا بد من المدارسه المباركه فهمت فهمت حتى لا تخلط بين البناء والإعلام، لا؟ لا المعلوم المعلوم لا بد أن يكون للخائف والغير الخائف لجميع الناس لا بد من هذا أن أن أن أسأل حتى يزول عنكم هذا الخوف ذلك الخوف ذلك الخجل ذلك الحياء لا بد من هذا كلنا سوا إذا أجبت سوا إذا لم تجب نحن سوا لكن لابد من هذا حتى نتعلم هذا ظاهر يعني سين يحضر نفسه قال ساسال ساذا لا تنظر الى الكبير وإلى الصغير في العلم كلنا سواء لابد من تسال وانا اسال اجيب او تجيب يجيب فلان يجيب فلان العيب اننا لا نراجع اذا الانسان راجع وراجع وراجع ولم يجب يعني فيه فيه ممكن لكن تجد نفسك انك الذنب ماذا لم تراجع ما عليناش مره المره الثانيه لم اراجع المره الثالثه لم تراجع اذا متى تراجع حتى تراجع لا بد منها كلا وكلتا اذن كلا وكيلتا تعرب اعراب المثنى قاعده واضحه كلا وكيلتا هذان كلمتان ملحقتان بالمثنى ما معنى ملحقت بالمثنى المثنى لي ليست مثنى لكنها تعرب اعراب المثنى واضح طيب تعرب إعراب المثنى في الرفع يكون بالألف والنصب يكون بالياء والجر يكون بالياء لكن بشرط واحد ووحيد وهو أن يكون بعدهما ضمير يعني أن يتصل بالضمير فإذا لم يتصل بالضمير فلا تعرب إعراب المثنى وإنما تعرب إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة في آخر الكلمتين الآن الملحق الثاني أو الكلمتان الأخرىان المرحقتان ب هما ثنان واثنتان ثاني اثنان واثنتان أولاً اثنان واثنتان همزة الوصل فيهما همزتهما وهمزة همزة وصل ثاني واثنتان همزة وصل همزته وسط الا الاثنين الذي هو عالم على اليوم الهمزه فيه همزه قطع الاثنين الذي يدل على اليوم همزته قطع اثنان واثنتان الدالان على العدد همزته وسط واضح وقد تجد غير هذا لكن هذا علله الصحيح والله اعلم الان اثنان و اثنتان تدلان على المثنى لكنها لا لا لا لا ينطبق عليها تعريف تعريف المثنى ما هو المثنى ثم دل على اثنين مشكلتين في سيره اهل الثاني او ياتي من على خيره يصارح بالتزيد مع عطفه عليه في مع عطف مثله عليه زيد وزيد يساوي ماذا الزيدان رجل ورجل عطف مثلي عنه رجل ورجل ماذا يساوي رجلان امرأة وامرأة امرأتان واضح الان انظر رجلان في الرفع او رجلين في النصب والجر انتبه رجلان رجلين الان صالح لو نحذف الألف والنون الدالة على التثنية ماذا يبقى رجل هنا كذلك نحذف الياء ماذا يبقى رجل امرأتان امرأتان وامرأتين لو حذفنا الياء والنون ماذا تبقى امرأة لو حذفنا الياء الألف والنون تبقى امرأة إذن صالح للتجريد يعني التجريد ليس من التثنية من علامة التثنية هل اثنان واثنتان لو حذفنا الالف والنون او الياء والنون تبقى صالح تزيد لا يمكن هل يمكن نقول اثنان واثنان تساوي اثنان لا يمكن اثنتان واثنتان تسوي اثنتان لا يمكن اذا هذا لا يمكن تجريده من الالف والنون الياء والنون لا يمكن تجريده من الالف والنون او الياء والنون لهذا لا ينطبق عليه تعريف المثنى هنا نقول رجل ورجل يساوي رجلان امرأة ومرأة ساوي امراتان هنا لا يمكن نقول اثنان واثنان تساوي اثنان واضح لا يمكن هذا لهذا هذه اثنان واثنتان تلحق بالمثنى تعرب اعرام مثنى لكن لا يطبق عليه تعريف المثنى لهذا ألحقت به في الاعرام اثنان واثنتان قال المصنف رحمه الله وكذا اثناني و كذا اثنان و مطلقا يعني بدون قيد بدون شرط اثنان واثنتان أينما اينما وجدتهما وحيثما حيثما حلا ماذا يعربان اعراب المثنى بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا قال و ان ركبا ما معنى و ان ركبا و ان ركبا ها و ركبا كيف التركب اثنان واثنتان؟ مم. إن عدة الشهور عند الله إثنان ها ماذا؟ إثنان عشر اثنان ركبت مع عشر هذا مقصود المؤلف رحمه وإن ركبا يعني اثنان واثنتان وإن ركبا مع عشر واضح الآن فيبقى إعرابهما إعراب الم المثنى واضح هذا الأمر؟ واضح؟ ايضا اثنان اثنتان تقول تعربان تعربان إعرابا المثنى مطلقا اي بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا دون شرط واضح وان وركب مع عشر مثال امثله بدون تركيب وامثله مع التركيب امثله بدون تركيب وامثله مع التركيب حسين أمثلة كثيرة جدا في القرآن من الشعر كذلك إن عدة شهور أمسح أمسح أو لا أمسح السكوت وألمة الرضا إذن أمسح السكوط عالم طريدة وعالم دلخوف آه. آه. ماذا ذا مثال إن عدة الشهور عن التوبة عدة الشهور شهر الآية من يعلم؟ من يعلم تعالب انت تعال ان حرف نصب وتوكيد حرف نصب او توكيد حرف مشبه بالفعل زيد عدهتا عده اسم ان منصوب منصوب وعلامه نصبه الفاء الشهوري الشهوري السهل توقفت عنده احسنت مضاف اليه وهو مضاف هذا مضاف اليه مجرور جره الكسره عند عند ظرف منصوب ظرف منصوب ها and we will be able to get the end of the day. He is a member. He is a member. He is 12 months. Ahmed. She is. She is. She عدة شهور اثنى عشر شهر خبره اين الخبر الذي جاء نسيت اجبت سبحان الله اذا اثنى خبر عدة شهور عدة شهور اثنى عشر شهر عند الله واضح مم. مع انه يجوز وجه اخر من يضطر لا لا إثناء خبر لا قطعا مرفوع مرفوع ورفعه ال ال ال لانه لانه ملحق بالمثنى ايه 10 هم لا لا لا مبني على فتح جزئين في غير اثنى عشر اما هذا فيبقى مبني عشره يبقى مبني على الفتح مهما كان حكم اثنى اثني عشر اثنى عشر دائما هذا يبقى مبنيا على اصله واضح إما لتركيبه مع اثنى لان احدا و تبنى على مبني على فتح جزئين للتركيب للتركيبه هذا كذلك يركب فهذا يعرض اعراب المثنى أما هذا فيبقى مركبا فيبقى مبنيا لتركيبه لأن من أسباب البناء التركيب أو من علل البناء التركيب كما بني الاسم الذي دخلت عليه لا النافيه للجنس لا ريب بني لتركيبه مع لا ولهذا جاز العطف على موضع لا مع اسمها عند سيبويه نقول إثنى عشرة عشرة مبني لا محل له من الاعراب شهرا تمييز منصوب الوجه الثاني هذا الظرف متعلق بماذا هذا لا لا هذا يجوز ان يكون خبرا مقدر متعلق بخبر محذوف تقديره كائنة إن عدة الشهور كائنة عند الله إثنى عشر شهر هل يكون خبرا أول هل يكون خبرا ثانيا واضح والله أعلى وعلى سنراجع إعرام القرآن وماذا قال المعريبون مثال آخر قل قل نصب النصب النصب هو يا يحب ذا ها أنا لا اسمع شيئا كالثورة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا مم. ثانية اثنين مضاف إليه هي هنا مجرورة نعم ماذا قلت وقع به نعم 12 ناقيم مفعول به زيد الاذان فاعل هذه فاعل بقي الوقت من قال وقت كثيره الامثله كثيره في الرفع و في النصب والجر الامثله كثيره جدا في النصب والجر نتوقف